سبع استمع للجمل الآتية ثم صل بين الجمل والصور كما في المثال. نمشي بفضل أقدامنا. نذوق بفضل لساننا. نرى بفضل عيوننا. نلمس بفضل أيدينا. نشم بفضل أنفنا. نسمع بفضل أذننا